بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله أما بعد فنكمل ما بدأناه من هذه الرسالة اللطيفة لمعة الاعتقاد للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة الجماعيلي العمري العدوي رحمه الله تبارك وتعالى واستمر الإمام بن قدامة مقدسي رحمه الله تعالى في سرد معتقد أهل السنة والجماعة ويبدأ الكلام اليوم في كلام الله تبارك وتعالى فقال رحمه الله جل وعلا ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته وعندما نقول صفة من صفاته يعني غير مخلوق غير مخلوق لأن الله غير مخلوق وصفاته غير مخلوقة سبحانه وتعالى وقلنا إن كلام الله غير مخلوق لأدلة كثيرة وليس هذا مجال سرد جميع هذه الأدلة ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق فالله تبارك وتعالى يقول الا له الخلق والأمر ففرق الله بين الخلق والأمر وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فبين أن الموحى هو من الأمر فهو ليس بخلق وكذلك قال الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فكلمة كن كلام من كلام الله تبارك وتعالى ولا يمكن أبا أن يخلق بالكلام والكلام مخلوق وقد تقر عند العقلاء أن الخالق لا يخلق وأن المخلوق لا يخلق ابدا فلو كان الكلام مخلوقا فكيف يخلق به سبحانه وتعالى وكذلك الله جل وعلا أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو أمر نبيه محمدا صلى الله عليه أن يقول اعوذ بكلمات الله التامات ولا يمكن ابدا أن يستعاذ بغير الله والاستعاذة بغير الله شرك ولا يمكن ابدا أن يعلمنا النبي الشرك فعندما نقول أعوذ بكلمات الله لا يمكن أن تكون مخلوقة إذ لا يجوز الاستعاذ بمخلوق ولا يستعاذ إلا بالله وكلماته صفة الله سبحانه وتعالى فالشاهد من هذا كله أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق بل هو صفة لله تبارك وتعالى وجميع صفات الله غير مخلوقه لأن الله تبارك لم يكن في يوم من الأيام بدون صفات حتى يخلق هذه الصفات وتكون. له جل وعلا بل صفاته قديمة كما أنه قديم سبحانه وتعالى وهو الأول وصفاته الأولى جل وعلا وكلام الله كما قال أهل العلم يتفاضل الكلام نفسه يتفاضل من حيث دلالته ومن حيث تأثيره يتفاضل كلام الله تبارك وتعالى من حيث الدلالة فهناك الناسخ والمنسوخ وهناك الواجب والمستحب وهناك الأمر والنهي وكذلك يتفاضل من حيث التأثير فعندما تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى وجوه اليوم إذ ليس كما تقرأ قول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظي الأنتين فتجد بعض الناس مثلا إذا ذكرت آيات معينة من كتاب الله تهزه كما قال جبير بن مطعم كنت أطوف حول الكعبة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذا قبل إسلامه فقرأ سورة الطور فكاد قلبي أن ينفطر يعني من قراءة هذه السورة العظيمة وأنت ترى نفسك احيانا بعض سور القرآن عندما تقرأها تهزك وقد تبكي وبعض سور القرآن لقد لا تفعل ذلك فيك فتاثيرها يعني مختلف أما من حيث المتكلم فلا تتفاضل لأن المتكلم واحد وهو الله سبحانه وتعالى أما من حيث الكلام فيتفاضل من حيث أثره ومن حيث دلالته وإشاراته وكذلك موضوعاته قال يسمعه من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى كما أسمعه موسى صلوات ربي وسلامه عيوة أسمعه ملائكته قال انه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورائه حجاب وقال فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقال انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله إني أنا ربك لا إله إلا أنا فاعبدني هذا لا يمكن يقوله غير الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى إذا يتكلم، سبحان ويسمع كلامه من شاء، وما تميز موسى عيسى الصالح على الناس بقوله إيش كلام الله؟ إلا إنه سمع كلام الله، سبحانه وتعالى، فالقصد أننا نثبت لله جل وعلا الكلام جل وعلا، وليس ككلامنا، بل هو كلام يليق به. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء قال وروي ذلك عن النبي والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود والموقوف في مثل هذه له حكم الرفع لأن هذا من أمر الغيب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد علم عنهم أنهم لا يتكلمون بأمر الغيب إلا بشيء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فهم أتقى من أن ينسبوا لله تبارك شيئا لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم هم يسمعون قول الله جل وعلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم وقول الله تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولذلك نص أهل العلم على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا بشيء من أمور الغيب فالأصل فيه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم أحيان ينسبونه إلى النبي وأحيان لا ينسبونه وإنما يقول يقولونه بلاغا للناس قال وروا عبد الله بن انيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراتا حفاتا غرلا بهما عرات من الملابس حفات من النعال غرلا أي من الختان بهما أي ليس معهم شيء من حطام هذه الدنيا فارغون من كل شيء ليس معهم شيء قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديان قال رواه الأئمة واستشهد به البخاري علقه البخاري وإسناده صحيح فقوله يناديهم بصوت سبحانه وتعوى وهذا فيه رد على من يقول إن كلام الله نفسي بدون صوت خشية أن يشبهوه بكلام البشر وهؤلاء وإن كانت نيتهم طيبة وانقصلوا تنزيه الله سبحانه وتعالى إلا إنهم أخطأوا في هذا خطأ عظيم فإننا يجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وسمعه موسى صلوات ربي وسلامه عليه فكيف يقال بعد ذلك إنه تكلم بغير صوت وإنما هو كلام النفس ولذلك اضطربوا كثيرا في القرآن الكريم عندما يقال عن القرآن الكريم ما تقولون في القرآن؟ قالوا هو كلام الله طيب هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ إذا قلنا إن كلام الله غير مخلوق فهل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ قالوا غير مخلوق طيب إذا كان كلاما نفسيا كيف سمعه النبي؟ صلى الله عليه وسلم فاختلفوا على مذهبين فمنهم من قال إن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن كلاما نفسيا ففهمه جبريل أي ألقاه في روع جبريل ثم جبريل عبر به فيكون القرآن كلام من؟ كلام جبريل وقال آخرون بل تكلم الله به كلاما نفسيا ففهمه جبريل ووعاه ثم ألقاه كذلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة التي سمعها من الله وعبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هو كلام محمد وهذا في النهاية صار مخلوقا لأن جبريل مخلوق ومحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق وهذا باطل من القول وزور بل الصحيح أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق ومنه القرآن الكريم وأن الله جل وعلا يتكلم بصوت ويذني إليه العبد يوم القيامة ويكلمه من غير ترجمان جل وعلا وقد كلم الله تبارك وتعالى شهداء أحد بعض شهداء أحد كلمهم الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقصد أن أهل السنة والجماعة بناء على النصوص الواردة في الكتاب والسنة يثبتون لله الكلام وأن الله جل وعلا يتكلم وأن الله تبارك ويسمع من شاء ما شاء من كلامه جل وعلا قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى فقال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أو كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى هذه من الإسرائيليات وإنما ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ليدلذ لي أن حتى كتب أهل الكتاب تذكر أن الله يتكلم وأن كلامه يسمع وإنما يغنينا ما في الكتاب والسنة عن هذه الإسرائيليات التي قد تصح وقد لا تصح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريقة المثلى في التعامل مع هذه الإسرائيليات فقال لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبهم فنقول الله اعلم بصحة هذه ويكفينا ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله جل وعلا ثم قال ومن كلام الله القرآن العظيم إذا القرآن بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله القرآن بعض كلام الله فالإنجيل كلام الله والتوراة كلام الله والصحف كلام الله والزبور كلام الله والذي كلم ادم كلام الله والذي يكلم به الملائكة كلام الله والحديث القدسي كلام الله وما يكلم الله به المؤمنين في الجنة وفي يوم القيامة كلام الله فكلام الله تبارك وتعالى لا يحصى ولا يعد سبحانه وتعالى أما القرآن الكريم فمحصي معدود معروف له بداية وله نهاية فالقرآن الكريم إذن هو بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن الكريم فالقرآن الكريم إذن كلام الله ولكن ليس هو كل كلام الله ولكنه بعض كلام الله جل وعلا قال وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود أما قوله منزل غير مخلوق فقلنا كذلك كما قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك فالقرآن الكريم منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق لأنه صفه لله تبارك وتعالى والله غير مخلوق وصفاته كذلك غير مخلوقه قال منه بدأ أي أول من تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى وإليه يعود حيث يرتفع قبل يوم القيامة أو قبيل يوم القيامة من الصدور ومن السطور يرفعه الله تبارك وتعالى حتى لا يبقى في المصحف آية ولا في الصدر آية يرفع الله القرآن سبحانه وتعالى وذلك إيذانا بقرب يوم القيامة قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاظ أجزاء وأبعاظ يعني يقسم القرآن إلى أجزاء ليس بالضرورة الأجزاء التي نعرفها من الأول إلى الثلاثين ولكن يمكن يجزأ إلى أجزاء أكثر من ذلك او أقل وأبعاض أي نقول هذا بعض القرآن, بعض القرآن وهذا بعض القرآن وهذا بعض القرآن أنتم ترون الآن مثلا القرآن الكريم يطبع احيانا على أجزاء أحياناً يطبع إيش؟ كل جزء على حده وأحياناً يطبع خمسة أجزاء على حده وحياناً ستة أجزاء على حدة وحيان خمسة عشر جزءا على حدة وهكذا فهو إذن يتبعض ويتجزأ القرآن الكريم قال متلوب بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم أو ان نقول النسخ والمنسوخ مطلقا هو ثلاثه انواع النسخ ثلاثه انواع اما ان يكون النسخ لللفظ واما ان يكون النسخ للمعنى واما ان يكون النسخ لللفظ والمعنى يعني احيانا ينسخ اللفظ واحيانا ينسخ الحكم واحيانا ينسخ اللفظ والحكم كله وارد كله وارد فمن نسخ اللفظ كما جاء عن عائشه رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس فهذا من نسخ اللفظ ونسخ الحكم أيضا منسوخ اللفظا وحكما ومن منسوخ اللفظ دون الحكم ما جاء عن عمر رضي الله عنه كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجموهما البتة فالحكم باقن ولكن اللفظ غير موجود ومن نسخ الحكم وبقاء اللفظ قول الله تبارك وتعالى الوصية للوالدين والأقربين ثم قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين ووزع المواريث سبحانه وتعالى فلفظ الآية باق، والحكم منسوخ وكما في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ثم قال في الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة فنسخ الحكم وبقي اللفظ فالقصد أن النسخ إما أن يكون للحكم واللفظ أو يكون للحكم فقط مع بقاء اللفظ أو يكون لللفظ فقط مع بقائي الحكم كل هذا موجود وارد قال وخاص وعام أي في هناك آيات مخصوصة وآيات عامة آيات مخصوصة وآيات عامة يعني من من الآيات العامة مثلا قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصي من يوصي الجميع هذا لفظ عام الجميع مامور بهذا للذكر مثل حظ الأنثيين هذه الآية خصصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر عشر الأنبياء لا نورث، فاخرج الأنبياء من عموم النص، أخرج الأنبياء من عموم النص، هذا تخصيص لهذا النص العام، فالقصد أن هذا من التقال وأمر ونهي، يعني القرآن فيه أمر فيه نهي، فالأمر أقيم الصلاة والنهي ولا تقربوا، لا تقربوا الصلاة أنتم. سكارة أو إنما الخور ونيسر رجس من عمل شفاج تنبوه فهذا نهي فالقصد أن القرآن يشتمل على هذا كله قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل لين اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ظهيرا أي معينا وناصرا قال وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إنها إن هذا إلا قول البشر فقال سبحانه وتعالى سأصليه سقر أي من قال مثل هذا الكلام أنه قول بشر وقال بعضهم هو الشعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرانا لم يبقى شبه لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر يعني يقصد أن القرآن الموجود الآن المتداول بين الناس هو الذي قال عنه المشركون هذا شعر فنفى الله عنه أن يكون شعرا وقال هو آيات بينات أي هذا القرآن الموجود قال وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو لا يعقل يعني أن الذي تحداهم الله به هو القرآن الموجود حاليا وما زال التحدي قائما إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة قال وقال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي فاثبت ان القران هو الايات التي تتلى عليهم وقال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وقال انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون بعد ان اقسم على ذلك اي هذا الذي هو بين ايدينا هو القران هذا الذي يريده المؤلف أن القرآن الموجود المتداول بين الناس هو القرآن الذي ذكره الله في كتابه جل وعلا قال وقال تعالى كاف هايا عين صد حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعه وهذه الحروف المقطعة قد ذكر بعض أهل العلم. أن هذه الحروف إنما ذكرت في بدايات السور للتحدي والإعجاز كأن الله تبارك وتعالى يقول للناس عامة بل للإنس والجن يقول الله لهم كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد نون قاف صاد حاميم عين سين قاف أليست هذه حروفكم التي تكونون منها الجمل وتكونون منها الخطب وتقولون فيها الشعر هل جئناكم بكلام أعجمي أو هذا كلامكم الذي تتكلمون به وتتفاهمون من خلاله قالوا هذا كلامنا قال إذا هذا القرآن مكون من هذه الاحرف إيت بقرآن مثله فذكرت هذه الأحرف على سبيل التحدي والاعجاز ولذلك غالبا ما تذكر هذه الأحرف ويذكر بعدها القرآن مباشرة. إذا ذكرت هذه الاحرف يذكر القرآن الف لام ميم ذلك الكتاب، لا رأي ألف لام صاد كتاب أنزلا إليك قاف والقرآن المجيد. فالقصد أنه إذا ذكرت هذه الاحرف غالبا ما يذكر بعدها القرآن الكريم لينبأ أن القرآن إنما هو مكون. من هذه الأحرف التي تتكلمون بها فإن كنتم صادقين فيما تدعون أن القرآن كلام محمد فاتوا بقرآن مثله من خلال هذه الأحرف التي أتى بها ربنا جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاعربه، فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن, قرأ ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة قال حديث صحيح والظهر والله العالم أن هذا إنما ذكره ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى من حفظه وإلا فإن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون رحمه الله تعالى وهمه في تصحيحه لمثل هذا الحديث وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران وهذا أن الأجران هما أجر القراءة وأجر المشقة التي تحصل له بهذه القراءة ولما ذكر الماهره في القرآن قال هو مع السفرة الكرام البررة فبين أنه اعظم لكن تحديد هذا الأجر بأنه عشر حسنات أو أقل أو أكثر فالله العالم أنه لم يثبت فيه نص عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولكن لا شك أن الذي يقرأ القرآن ويقيم حروفه أفضل عند الله من الذي يقرأ القرآن ويخطئ ويلحن في قراءته ويستطيع أن يتعلم لكنه يتكاسل أو لا يهتم بهذا الأمر قال وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه اقامه السهم لا يجاوز سراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون وهذا قد وقع للخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يدخل إلى قلوبهم ولا يؤثر فيهم ولا يعملون بمحكمه بل يتبعون متشابهة وقد أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قال وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القرآن أحب إلينا من حفظه بعض حروفه. لا شك أن الذي يقرأ القرآن قراءة حسنة أحسن من الذي يحفظ حفظا خاطئا. لا شك في هذا. فلا بد الإنسان أن يتعلم قراءة القرآن وأن يحسن قراءته القرآن لأنه إذا قرأه قراءة صحيحة أصاب السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا قطريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله ابن مسعود. عبد الله بن مسعود. فالقصد أن القرآن الكريم ينبغي للمسلم أن يتعلم قراءته القراءة الصحيحة كما كان يقراه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه من يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين وين من غير ما اسم ولا قطعة رحم مسألة سهلة يذهب إلى مكان قريب وقال له بطحان ويأخذ ناقتين كوما وين يعني عظيمتين ولا يلحقه بذلك إثم أي لا يأخذ حقا من حقوق الناس من يحب ذلك فقالوا يارسى كلنا يحب ذلك هذا أمر يعني مال مثل ما يقولون ببلاش يعني بسهولة وهون ولين قالوا كلنا يحب ذلك قال لأن يغدو واحدكم من المسجد فيتعلم آيتين خير له من نقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الابل. فلا شك أن تعلم القرآن أمر واجب على المسلم أن يحسن قراءة القرآن أن يقرأه قراءتين صحيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قال وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف القرآن الكريم هو عبارة عن كلمات والكلمات مكونة من حروف هذا هو القرآن الكريم واتفق المسلمون على عده فلا يمكن لأحد أبدا أن يزيد حرفا في القرآن لا أقول كلمة لا أقول جملة حرف واحد لا يستطيع بل تشكيلة ضمة أو فتحة لا يستطيع وذاك انتم ترون قد يقرأ الإمام أحيانا فيخطئ بالتشكيل فيرد عليه المصلون خلفه لا يقبلون منه ذلك أبدا فلا يمكن لأحد أبدا أن يمرر على الناس كلهم زيادة حر أو نقطة لكن إذا كان الذين خلفه لا يحفظون طيب فهذا شأن آخر هذا شأن آخر بل بعض, بعض الناس يعني قد يذكر أبياتا من الشعر ويقول قال الله سبحانه وتعالى رجاله والناس اللي عنده يقول ما شاء الله قول عظيم <تصفيق> قول عظيم فالقصد إذن أن القرآن الكريم محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى بتوفيق المسلمين إلى حفظه جل وعلا حفظوه بحروفه وحركاته أبدا لا يمكن لأحد أن يزيد حرفا وإن كانت الحروف كما قال المؤلف هنا يعني معدودة وكلماته كذلك معدودة لكن هذا بحسب القراءات هذا بحسب القراءات لأن القرآن كما هو معلوم نزل على سبعة أحرف نزل على سبعة أحرف القرآن العظيم كلها كاف شاف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آياته معروفة أي بحسب القراءات وحروفه معروفة يعني قد تختلف القراءات في عد الآي مثلا. مثلا في سورة البقرة على قراءة حفص 286 آية على قراءة ورش 85 و200 فاختلف العدد لكن لم تنقص آية ولم تزد آية أبدا وإنما اختلف في إيش في ترتيب الآيات عد الآيات فقط وأعطيكم على هذا مثالا آية الفاتحة كمثال أو عفوا سورة الفاتحة كمثال بالإجماع هي سبع آيات ولكن بعضهم يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية رقم واحد الحمد لله رب العالمين الآية الثانية الرحمن الرحيم الآية الثالثة مالك يوم الدين الرابع إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة اهدنا الصراط المستقيم السادسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة في قراءة أخرى لا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية وإنما الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى. فيقول الحمد لله رب العالمين الأولى الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الثانية مالك يوم الدين الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة إهدنا الصراط المستقيم الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم السادسه غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. إذن اختلف عد الآي. لما أخرجت بسم الله الرحمن الرحيم لكن هل زيد حرف زيد كلمة أبدا هي كما هي فكذلك البقرة عندما تكون 65 و 200 أو 86 و 200 لم يزيد حرف وإنما قضية ما فيها إيش أنه اختار في أحيانا الآية الطويلة تجعل إيش آيتين فقط وأحيانا قد تكون في بعض القراءات زيادة حرف أو زيادة كلمة كمثل قول الله تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد وفي قراءة ومن يتولى فإن الله الغني الحميد بدون هو وكما في قول الله تبارك وتعالى تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار هكذا قرأ النبي وهكذا قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما في قوله ملكي يوم الدين ومالكي يوم الدين فتثبتوا فتبينوا وقد ربك وصى ربك وهكذا فهذه قراءات هذه قراءات تسهيل على الناس من عند ربنا جل وعلا فبحسب هذه القراءات كلها نؤمن بها فكل قراءه ثابته ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ونقبلها وعلى العين والراس قال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر أي بحرف ثابت فقد كفر أما إذا لم يعلم بهذا الحرف كان إنسان مثلا يعني اضرب لكم مثالا حدثني به أحد الإخوة يقول صليت في إيطاليا وكان الذين كنا نصلي يعني جماعة هناك أكثر المصلين من المغرب العربي ومعروف أن أهل المغرب العربي يقرؤون بقراءة ورش وقراءة قالون فيقول قدموني فصليت بهم طبعا هو يقرأ بقراءة حفص يقول ما أعطوني فرصة حتى في الفتح يصلحون لي يقول أقول مالك يوم الدين لورا يقول لي مالك يوم الدين يقول ثم بدأت أقرأ كل ما قرأت صححوا لي بالقراءة مثلا أحسبهم عندهم قراءة أحسب طيب يظنون ايش؟ أخطأت في القراءة وهكذا، فالمهم ما أتممت الركعتين إلا والتفت إليه قال لم تتقدم ارجع ارجع ما تشتق تقرا يقول فاخرون يقدموا أحدهم يقول فلما صار يقرأ استلمته أنا يقول فصرت اصحح ثم لما رأيت أني وحيد الذي يصحح أيقنت أن في شيء يعني غلط مو معقول فسكأ لازمت الصمت. فلما أنت ما أدي أهل ذكر أن أحدهم جاء وعلم أو بعد ما رجع الكويت خروا في قراءات وهلا يقرون بقراءة ورش وأنت تقرأ بقراءه حفص أنت تظن أنهم يخطئون وهم يظنون أنك مخطئ فلا أنت مخطئ ولا هم مخطئون ولكن الخطأ جاء من الجهل من جهلك بقراءة ورش ونافع و قالون عن نافع وجهلهم بقراءة حفص عن عاصم فعلى كل حال أن من أنكر حرفا من القرآن ثابت فهذا كافر كما نصد علي على ذلك قال ابن قدامى ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حج قاطع لأنه هذه مسألة إجماع بين أهل السنة والجماعة بين أن من قال إن القرآن فيه نقص أو زيادة أو خطأ أنه كافر لا يجوز أبدا أن يقال إن القرآن فيه زيادة أو يقال إن القرآن فيه نقص بل هذا كفر وخروج من دين الله تبارك وتعالى ثم قال ابن قدام رحمه الله تبارك وتعالى والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار قال فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله لا شبيه له ولا نظير يؤمن أهل السنة والجماعة بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويكرمهم الله بهذا وهذا من أعظم بل أعظم النعيم الذي يمن الله به على المؤمنين في جنات النعيم أنهم يرون الله جل وعلا يتجلى لهم ربهم فيرونه وإن احتج محتج بقول الله تبارك وتعالى لموسى لما قال أرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فهذا لا حجة فيه لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إنما قال لموسى لن تراني أي في حالتك هذه لأن الإنسان ضعيف والله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجه ما يصل إليه بصره وبصره يصل إلى كل شيء سبحانه فإنما منع الله موسى رحمة به لأن خلقه ضعيف ولا يستطيع من هذا الخلق من خلال هذا الخلق الضعيف أن يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى فقال لن تراني فلما تجلى ربه للجبل أي أن الجبل رأى الله سبحانه وتعالى ماذا حصل للجبل جعله دكا وهو جبل جلمود ومع هذا جعله دكا هنا علم موسى أن الله إنما منعه من ذلك رحمة به فخر موسى صعق خر موسى صعق لما رأى الجبل دكا من رؤية الله تبارك وتعالى وهذه الحجارة يجعل الله فيها يعني الاحساس ويقال قال الله تبارك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين ان يحملنها وأشفقنا منها وقال الله تبارك وتعالى الحجارة وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا القرآن فكيف الله سبحانه وتعالى لو للجبل سبحانه وتعالى فإن سبحات وجهي سبحات وجهي سبحانه وتعالى لا يمكن للجبل أن يتحملها فكيف يتحمله هذا الإنسان الضعيف وإنما يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة لأن الله يعطيهم من القوة سبحانه وتعالى ما يتحملون بذلك رؤية الله جل وعلا فعدم تمكني أو عدم تمكيني موسى لرؤية الله تبارك وإنما كان رحمة بموسى وإلا فليس الجبل بأكرم عند الله من موسى صلوات ربي وسلامه عليه حتى يمكن الجبل ولا يمكن موسى صلوات ربي وسلامه عليه ولذاك ما قال الله إني لا أرى فقال لن تراني أي في حالتك هذه أنت لن تراني وأما قوله لا تدركه الأبصار فنعم حتى يوم القيامه عندما يراه المؤمنون لا يدركونه ففرق بين رؤية الشيء وبين إدراك الشيء على حقيقته وإدراكه من كل وجه فإن الله عظيم وكبير سبحانه وتأوى وبكل شيء محيط فلا يمكن يدركه كما أن كما أننا لا ندرك مخلوقا من مخلوقات الله نرى البحر ولا نستطيع أن ندركها نرى السماء ولا نستطيع أن ندركها فكيف ندرك الله سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يكرمنا بالنظر إليه ومنها قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظره من النضره, من النضرة والبهاء والنور قال الى ربها ناظره اي تنظر الى الله سبحانه وتعالى وهذا نص صريح في كتاب الله جل وعلا ومنه قول الله تبارك عن الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الامام الشافعي فاذا حجب الكفار مكن المسلمون اي من رؤيه ربهم تبارك وتعالى والا لو كان الكفار محجوبون لو كان الكفار محجوبين والمؤمنون كانوا محجوبين كذلك ما الفرق إذن بين المؤمنين والكفار فلو قيل الكفار إنكم عن ربكم محجوبون إنكم عن ربكم محجوبون إذن؟ حتى المؤمنين لكن علم من هذا أن الكفار إذا كانوا محجوبين فإن المؤمنين غير محجوبين عن الله تبارك وتعالى ويكفي النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم سترون ربكم نص من النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون البدر لا تضامون في رؤيته يعني لا, تض... لا تضامون أي لا تظلمون ما يقال لي... لأحد مثلا لا, تطلع... لا تنظر حتى أنظر أنا انظر أنت وأنا ما في مشكلة لا تضامون لا يظلم أحد أو لا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض أينما نظرت ترى الله لأن الله الكبير سبحانه وتعالى جل وعلا قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيها للمرئي بالمرئي يعني عندما يقول النبي ترون ربكم كما ترون القمر ليس أن القمر مثل الله أبدا ولكن الرؤية كالرؤية كما أنكم ترون القمر بدون انزعاج ولا تضام ولا ظلم كذلك ترون الله لأن القمر هو كمثل الله تبارك وتعالى فالله ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى ثم تكلم بعد ذلك المؤلف عن القضاء والقدر ونترك الكلام عليه إلى الغد والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم بارك علينا محمد يقول ما معنى تكلم بكلام قديم كلام قديم يعني غير مخلوق يعني قديم معقيدة مع من الله سبحانه وتعالى والله يخبر عنه بالقديم ولكن لا يوصف بالقديم ولا يسمى بالقديم لكن يخبر عنه بأنه قديم وأما يسمى فهو اسمه الأول سبحانه وتعالى لكن من حيث الخبر يجوز الاخبار عنه بذلك ويريد مؤلف من قوله كلام قديم أي غير مخلوق غير مخلوق لم يحدث يعني في حديث وكلتا يديه يمين هل معناه اليمين كما يقول البعض هل معناه اليمن كما يقول بعض لا نقول كلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت يقول هل هناك حديث معناه الكبرياء الردائي نعم عندما يقول الكبرياء ردائي والعزة إذاري فمن نازعني شيئا من ذلك ألقيته في جهنم هل الصحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل البخار وغيره لكن لا يقصد كبرياء ردائي أنه يلبس رداء سبحانه وتعالى نعم يقول مقولة المعروفة الله عرفناه بالعقل هل فيها تفصيل فإذا قصد أنه بالفطرة عرفنا الله فهذا صحيح وإذا قصد غير الأدلة فقد عرفناه يعني هي كلمه هذه فيها حق وفيها باطل يعني عندما يقال الله عرفناه بالعقل أي أن العقل يدل على وجود الله نعم العقل يدل على وجود الله كما قال الاعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير والسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج على تدل على اللطيف الخبير لا شك أن العقل يدل على وجود خالق لكن اسماء الله وصفات الله وأمره ونهيه ما عرفناه بالعقل وإنما عرفناه بالرسل لا يمكن للعقل أبدا أن يثبت صفة لله تبارك وتعالى أو أن يسمي الله باسم أو, أو أن يعرف أمرا أو نهيا لكن ممكن يعرف مجملات أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحتنا سبحانه وتعالى وأن الله له صفات الكمال وأن الله منزع عن صرات الله عام لكن على التفصيل لا يعرف إلا عن طريق الرسل ما معنى التكييف والتمثيل والفرق بينهما؟ التكييف مأخوذ من كلمة كيف التكييف مأخوذ من كلمة كيف يعني تجعل للشيء كيفية تجعل للشيء كيفية فتقول مثلا كيف تكون سيارتك؟ كيف هي سيارتك فقالوا الكيف لا يعرف إلا من ثلاثة أمور إما أن يرى كانت تقول كيف هي سيارتك قال هذه سيارتي. سيارتي انظر إليها إذن علمت الكيفية أو ما علمتها بماذا علمت برؤيتها إذن تعرف كيفية الشيء برؤيته تقول كيف هي سيارتك أقول مثلا تعرف سياره خالد خالد صديقي وصديقه سيارة خالد قلت نفسه بالضبط اخذتها اخذتها ابدا طمو اخذتها ولادة فن. ها أخذها. نفس نفس ارض خال تماما فهنا عرفتها وما عرفتها عرفت سيارتي عرفت كيفيتها كيف عرفتها برؤيه شبيهتها او مثيلتها اذا اما ان يعرف الشيء برؤيتي او رؤيه مثيله او تقول لي كيف هي سيارتي, سيارتي اربعه ابواب والله الحين فيها أربعة طواير، طيب، ولونها بيضاء، وفيها مميزات كيت وكيت وكيت، وكذا، وأبدأ أصفها لك. تتخيل أو ما تتخيل، ها؟ تتخيل صورة معينة لهذه السيارة؟ ما أعطيك مثال أوضح من هذا؟ الآن لما، إيه من أحمد، لما احمد الان مثلا يقول لكم ترى العشاء عندي خلاص بشراء فراح ننظر لنا احمد ونقول احمد اوصف لنا البيت الله يتزاكي وين البيت قال البيت في قطعه كذا منطقه كذا مثلا قطعه كذا شارع كذا منزل كذا طيب ولما تجون البيت تشوف البيت حجر اردني مثلا طيب والهو ثلاث ادوار ثلاث ادوار امامها في حديقه والباب سور حديد وفي اربع انخلات عند البيت و تلقى سياره بنشرى عند البيت زين <تصفيق> ي... يبدا يوصف لك اوصاف معينه زين انت الان تبدا تتخيل صوره البيت في ذهنك بحيث انك لو رحت الفريج هذا يقول هذا بيته شو عرفته من خلال الوصف من خلال الوصف لكن بشرط أن يكون أحمد صادقا ولا أحمد متوهق ما يبين أن تعشى عنده عشاء ولما صلنا الثامن عشاء ولا ولا, ولا صفوان <تصفيق> فالقصد إذن إذن بالوصف إذن له تعرف كيفية الشيء إذن برؤيتي برؤية مثيلي بوصف الصادق أما التمثيل التمثيل تمثل الشيء أي تقول له مثيل مثلا طيب أو تمثله في ذهنك أو تمثله في ذهنك خيالا تقول له صورة كذا وصورة يعني نحن مثلا كانوا يخوفوننا قبل بحمارة القايلة ولا بالطنطل وتقول له شنو الطنطل هذا قال الطنطل هذا طوله سبعمائة متر زين ولها أربع عيون خمسة عشر ذين واربع عشر وسبعة وكذا هو موجود لكن علشان يخوفونه زين يقول جاك الطنطل زين فالقصد هذا هذا تمثيل لكنه خيال لكنه ايش خيال وقد يكون التمثيل لشيء يعني موجود وسط طبيعي يعني فهذا التمثيل التمثيل توصيف لشخص شيء معين اما التكييف فذكر الكيفيه يقول ورد احاديث إن الله رفيق إن الله طيب إن الله وتر هل هذه أوصاف أو اسماء الصحيح إنها أوصاف الصحيح انها أوصاف لله تبارك وتعالى هل يؤخذ من اسم الوتر الفرد هذا صحيح نعم إن الله وتر معنى فرد سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو الواحد الاحد فرد الصمد هناك بعض المواقع تقول عن شيخ بن باز بن اعتيمين انهم علماء سلاطين فما النصيحه لهم يعني مثل هذا الكلام لا شك انه قد يقوله كثير من الناس يعني والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات في اصحابها ادعيه انا قال لي مثل هذا الكلام شخص امامي عيني قال لي الشيخ عبدالله بن باز حتى ما يقول الشيخ الله قال ابن باز من علماء السلطه او السلطان قلت له طيب انا بس اريد منك شيئا واحدا قال ماذا قلت قل من علماء السلطان قال نعم قلت اعطني فتوى واحده فقط أفتى بها الشيخ ابن زنبذ توافق السلطان وتخالف وتخالف القرآن بس أريد فتوى واحدة يظهر منها أن تخالف القرآن وتوافق السلطان حتى نقول انه عالم إيش؟ عالم قال لا ملزم بس هو معروف معروف معروف <تصفيق> يعني مثل هذا الكلام ما خير مثل ما يقولون ما في أسهل منها الدعوة ما في أسهل منها ولذلك هؤلاء يتبنون آراء معينة فإن خالفهم مخالف اتهموه بشتى التهمه منها أنهم علماء سلطان الله المستعان. يقول أثر أبي بكر وعمر إعراب القرآن لا لا يصح هذا لا يصح لكن الأثر يتسامح فيها لكن لا يصح. يقول ما معنى السخط السخط الغضب سخط الشيء معنى كرهه أو سخط من فلان بمعنى غضب عليه. يقول هل الأحرف جمعت في بيت وهو نص حكيم قاطع له سر وهل يصح الكلام في هذا البيت؟ ممكن ما في بس تجمع هذه الأحرف الأحرف تكون بداية السور تجمع ما في بس يقول أعد مسألة أعود بكلمات الله تمت أعود بكلمات الله تمت نقول لو كانت كلمات الله مخلوقة فلا يجوز لك أن تستعيد بمخلوق ولا يستعيذ النبي بمخلوق فكونه استعاذ بكلمات الله كلمات الله دل على أن كلمات الله صفة لله تبارك وتعالى اعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق فدل على أنها استعت بصفة من صفات الله فأنت في الله اصلا يقول أعرف شخصا اسمه عبد المطلب هل اسم صحيح أم لا وإذا كان غير الصحيح ما الطريقة المثلى لتصحيحه تغيير اسمه يروح تصحيق بغير اسمه هذه الطريقة الصحيحة عبد المطلب ظهر الله لأنه غير صحيح ولكن اختلف أهل العلم في عبد المطلب لماذا؟ لأنه اختلف في اسم صحابي اختلف في اسم صحابي وهو من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن النبي جده عبد المطلب فالنبي من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم الحارث الحارث من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم جاء في اسم واحد من اولاد عم النبي صلى الله عليه المطلب ابن الحارث بن عبد المطلب وفي بعض كتب اهل العلم عبد المطلب ابن الحارث بن عبد المطلب فهنا هل كان اسمه المطلب أو كان اسمه عبد المطلب عفوا المطلب بالربيعه بن الحارث هل كان اسمه المطلب بالربيعه أو اسمه عبد المطلب بالربيعه فبناء على اختلاف المحدثين وعلماء الرجال في اسم هذا الرجل وقع الخلاف في عبد المطلب فمن قال اسمه عبد المطلب قال لم يغيره النبي فدل على انه ايش جائز و لو كان غير جائز كان غيره النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال لا يجوز اسم عبد المطلب قال أصلاً هذا لم يكن اسم عبد المطلب وإن كان اسمه إيش المطلب ولهذا وقع الخلاف في, أهل عنده في هذا الاسم بالذات في هذا الاسم بالذات بناء على أن النبي غيره أو لم يغيره يقول هل ثبت عن ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض لا لم يثبت لم يثبت هذا الأثر يقول بالنسبة للأثر الإسرائيلي عندما قال أنا فوق وأمام ويمين وخلف، فهل هذا يعني الله في كل مكان لا هذا لا يعني هذا وين عنافه إنه كما قلنا أثر إسرائيلي ولكن يريد أن الله محيط بكل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن قال هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء يقول في حديث الرؤيا هل تكون المسافة ما بين الله والمؤمنين كما هي المسافة التي بين القمر والصحابة حبيبي ننجا جي؟ ننجبون هالمسائل هذه يعش رأيكم يا شركي الله المستعان نقف هنا والله على وعلم وصلى الله وسلم وبارك على بنا محمد